أخبار غير صرّة، مش كده؟ بقول أخبار غير صرّة بخصوص الامتحان <متحدث> <تصفيق> <تصفيق> <أه> لازم في وشي كده؟ لازم في وشي؟ مش مشكلة أي مكان أنت عايز؟ لا، على الامتحانات الأصول، وال... مذكرين يعني؟ مرأة لما علمت الامتحانات ملقيتش كده ليه بتذكروا <تصفيق> <تصفيق> بعد الامتحان <تصفيق> طيب خلاص نبدأ واحد مش كاتب اسمه ها؟ حد ناسي يكتب اسمه هنشوفه؟ ده في السيرة انت مديني السيرة اليام لا لا ده في حاجات كتير في السيرة مم. طب استنى انا اطلع لك الفخ اه لا خد. وحديث. وس. أنت من دي المواد كلها. طيب نبدأ. خلاص خلنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أم بعد فصل في أوقات النه.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 اللي هو بعد من طلوع الفجر وفي الرواية التانية من بعد صلاة الفجر الفرق إن من طلوع الفجر يعني من بعد الأذان ومن بعد الصلاة ومن بعد الصلاة معناها بعد صلاة كل رجل في نفسه مع نفسه يعني المسجد اللي خلص الأول بدأ وقت القراها فيه والراجح هو من طلوع الفجر زي الحنبلة ما بيقولهم لحديث إذا طلع الفجر فر صلاة إلا ركعتي الفجر وكلمة بعد صلاة الفجر في الحديث الآخر يحمل على بعد طلوع الفجر الوقت ده من طلوع الفجر إلى ارتفاع شمس قيد رمح احنا حنقسم وقتين الوقت ده في الحقيقة وقتين من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ده وقت كراها ومن طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ده وقت تحريم لحديث عقبه بن عامر الذي سيأتي معنا بعد ذلك يبقى الوقت ده يقسم وقتين الحنابلة عندهم أوقات النهي ثلاثة الشافعية عندهم خمسة وهم هم أوقات النهي بس هي تفرق في التقسيمه الحنابلة قالوا من طلوع الفجر لارتفاع الشمس قيد رمح ارحمك الله الشافعية قالوا لا من من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ده وقت، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، ده وقت آخر. ما هو وقت ارتفاع الشمس قيد رمح؟ العلماء يقولون أن بعد طلوع الشمس بمقدار ربع ساعة تقريبا، ده ترتفع الشمس قيد رمح. ومعنى ارتفاع الشمس قيد رمح أن ترتفع الشمس في الأفق بمقدار يعلو الرمح. يعني لو أنت حطت رمح كده وقفت قصاده، الشمس ترتفع لو الأفق ثابت، الشمس ترتفع لغاية ما توصل فوق الرمح يعني تقريبا درجتين أو أربع درجات فلكية الأربع درجات فلكية, فلكية تقريبا بتاخد 16 دقيقة أو 15 دقيقة أربع درجات فلكية ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس ده وقت تاني عند الحنابلة بس برضو يقسم إلى وقتين من صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس ب بقيد رمح أو بربع ساعة ومن قبل غروب الشمس بربع ساعة إلى الغروب دا وقت تحريم يبقى دا برضو يقسم إلى وقتين من صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس بربع ساعة وبعدين الوقت دا ذكرها وقت التحريم من قبل غروب الشمس بربع ساعة إلى غروب الشمس ده وقت تحريم لحديث أبي سعيد وغيره وفيه ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس هنا بيقول من صلاة العصر هيجي بعد كده في آخر الفصل ويوضح لنا الفرق بين الصلاة والوقت هنا من صلاة العصر مش من وقت العصر وعند قيامها حتى تزول ذا الوقت الخامس عند قيامها حتى تزول عندما يقوم قائم الظهيرة قائم الظهيرة يعني إيه عند قيامها يعني عند قيام الشمس لما تبقى قائمة قائمة يعني مستقيمة حتى تزول تزول يعني تنحرف ولو درجة واحدة ده بيبقى بمقدار بالظبط أربع دقائق تلت دقائق زي ابن حجر ما بيقول كده مقدار لا يكفي لصلاة ركعتين يعني هم ركعتين قبل أزل... دلوقتي الظهر بيدن 12 و 10 حنقول مثلا 12 و 8 دقايق لـ 12 و 10 ده وقت التحريم يحرم الصلاة فيها فلو واحد داخل المسجد قبل الظهر يشوف إن كان بيدم في الراديو يبقى ده إيه وقت تحريم أول ما يأزن الأزمن في الراديو تعرف إن ده ت... في القاهرة يعني أول ما تدخل الشمس تزول في القاهرة إحنا إحنا قبل القاهرة تقريباً ب بالوقت التلت دقايق أو آ أي نفلة تحرم لا طحر وقت السبب هيجي دلوقتي تفصيله إنما عند الثلاث التلت أُقدلت حرام فيهم الصلاة لحديث عقبة ابن عامر السبب إن الوقت السبب في الغروب والشروق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تغرب وتشرق أجيد الوقت, الوقت على قرناء شيطان وده وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال تسجر فيه الشمس النار حديث عقب ابن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حتى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظاهرة حتى تميل الشمس وحين تتضيف للغروب حتى تغرب ثلاثة أوقات أهمت دول التحريم يتبقى يبقى وقتين تانين دول الكراها يبقى احنا عندنا خمس أوقات نهي اثنين كراها وثلاثة تحريم الثلاثة التحريم اللي في حديث عقبة بن عامر اللي هو قبل غروب الشمس وبعد شروق الشمس بربع ساعة لاثنين وقبل الظهر بدئتين دول ثلاثة أوقات يحرم الصلاة فيها والباقي مكروه فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولوجه هنا للوقت والتحريم هنا بيقول تحرم صلاة التطوع هنا في عند الحنبلة لم يفرق بين صلاة التطوع ذات السبب أو لا والحنبلة فرق والشفعية فرق والراجح وقول الشفعية يفرق بين ذوات السبب وغيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين وقال أنها لما شغل عن صلاتها في وقت الظهر صلها بعد العصر فدل ذلك على جواز الصلاة في وقت النهي إذا كان لها سبب هل هذا يدخل في وقت الكراها فقط أم في وقت التحريم أيضا الأفضل للإنسان هو يصلي لا يصلي في وقت الكراها إلا ذات سبب في وقت الكراها إلا ذات سبب أما في وقت التحريم يمتنع وقت التحريم ده ربع ساعة فالأفضل له أن يمتنع عن الصلاة ده الأحوط حتى يخرج من الخلاف. الفرائد جيد الوقت. خلوا الأسئلة في الآخر حتبصت لها كلها اتجاوبت يعني. يعني هو في الكتاب مستوعب كل المسائل. فهنا بيقول تحرم صلاة الطوع احنا قلنا ده ماذا بالحنبل. إنه يمنع الصلاة تماما. الشفعية بيفرقه بين ذوات السبب وعدمها وعدم السبب. فذوات السبب الأطول بقى عشان الواحد ياخد بالأحوط إنه لو في وقت كراه يصلي ذات سبب يعني تحيط مسجد أو غيرها بس الأخذ بقول الحنابلة أحوط إنه لو ما صلاش أحوط لأن ده لأنه دلوقتي ما بين وقت في كراها أو تحريم عند الحنابلة وفعل مستحب فالإنسان لو وازن بينهم حيجد إنه هو ترك المحرم أو المختلف فيه لفعل مستحب أولى إنه هو يتركه أولى ولكن لو فعله لا بأس بذلك وفي هذه الأوقات ولا تنعقد يعني الحنابلة عندهم إنك إنت حتى لو صليت لا تصحي صلاتك صلاتك دي تكون باطلة ولو كنت جاهلا بالوقت واحد داخل ومش وقد داله ده في وقت كراها وصلى بعد الصلاة نقول لك إنك ما صليتش صلاتك باطلة ده على قول الحنابلة جيد الوقت لعموم النهي ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد سوى هنا بقى استثنى ما يجوز الصلاة في أوقات النهي إيه بقى سنة فجر قبلها ده أول حاجة مستثنى إن يجوز الإنسان أن يصلي سنة الفجر قبل الفجر لما تقدم وركعتي الطواف لحديث جبير مرفوعا يا بني عبد مناف لا تمنعوا إمام لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار حديث صحيح وسنة الظهر إذا جمع سنة الظهر إذا جمع جمع, إيه؟ جمع تأخير فلما هيجمع جمع تأخير بعد صلاة العصر يستحب له أن يصلي سنة الظهر البعدية أو القبلية بس هي في وقت نال وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد واحد صلى العصر وبعدين جه المسجد هنا لهم لسه بيصله فيستحب له إعادة الصلاة لحديث أبي ذر مرفوعا صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي إني صليت فلا أصلي رواه أحمد ومسلم وتأكدها للخلاف في وجوبها يعني الخلاف من أهل العلم هل يجب عليه أن يعيدها أم يستحب الراجح أنه يستحب و... ولكن لا تكره في أو لا تحرم في أوقات النهي يبقى كده في ثلاث نوافل مستثنى من أوقات النهي، سنة الفجر وركعتي الطاف وسنة الظهر المجموعتين والرابعة عادة الجماعة أربعة أشياء مستثنى من النوافل ويجوز منا منا لسه إيه لو واحد صلى العصر في مكان وبعدين راجع دخل المسجد هنا، وقيمة الصلاة هنا، هيقعد في وقت, في وقت النهي لأن هو خلاص صلى العصر، بقى في حقه في وقت نهي مش أقول لك هنا من من صلاة العصر، فلو قيمته يبقى هي يكره في حقه الصلاة، ولكن هنا دي مستثنى، ويجوز فيها دي بقى قضاء الفرائض لو أحد أربع حاجات. أه. هو هو هنا في وقت التحريم أو كراه مش هتفرق آه بس هو اللي ديت في وقت كر يعني هو هنا عند الحنابلة ما فيش فرق بين تحريم وكره لأن عند الحنابلة كله تحريم فعلى ال على الكلام على كلام بتاع المذهب إنه مش هتفرق لأن هو هو مفرعها على التحريم أصل في كل الأوقات لا حتى لو إنه هو صلى الظهر والعصر جمع تأخير في وقت التحريم اللي هو قبل المغرب ربع ساعة يجوز برضو صلاة النفلة الأربعة اللي هو قال لهم دول حتى في وقت تحريمه خلاص في أربعة مستثناء طيب الفرائض بقى يجوز فيها قضاء الفرائض يجوز في أوقات النهي قضاء الفريضة يبقى الأوقات النهي خاصة بصلاة التطوع ولذلك هو هنا جاب فصل في أوقات النهي بعد إيه؟ بعد صلاة التطوع لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وفعل المنذورة ولو نذرها فيها يعني واحد نذر أن يصلي ركعتين قبل المغرب هل يحرم عليه ولا لا لا, لا يحرم أصبحت في حقه فرض فهنا تعارض تحريم النهي عن الوقت ووجوب الصلاة فلما يتعرض واجب مع محرم فيقدم هنا إيه؟ الواجب لأن الصلاة من أعظم الواجبات فيقدم الواجب والاعتبار يبقى هنا الفرائد والمنزورة مفاهش أوقات نهي في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها يعني بعد العصر الاعتبار بصلاة نفسه يعني بصلاة كل يعني هنا في المسجد بيتأخروا في مسجد تاني بيصالوا بدري اللي صالوا بدري بدأ حقهم وقت النهي وهنا لسه ما بدأوش في وقت النهي فكل كل رجل في وقت النهي بعد فراغ صلاته صلاته نفسه لا بشروعه فيها يعني بعد الفراغ لا بالشروع فيها الفرق ايه ان هو بيصال العصر فقال الله اكبر دخل في حق وقت النهي وذا لما يسلم يدخل في حق وقت النهي لما يسلم تفرق في ايه انه لو شرع في صلاة ولم يتمها دخل في صلاة العصر وفسدت في أثناء الصلاة اخر ريح بطلت هل في حق دخل ولا لا لا لان العبرة بانتهاء الصلاة وليس بابتداء الصلاة فلو احرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع دي ده بيدرب مثال الفاء دي بيسموها فاء التفريع فلو أحرم فاء التفريع يعني هو بيقول إيه الفرع اللي حيترطب على صلاة أن العبرة بوقت النهي بانتهاء الصلاة ليس بابتدائها إن هو لو ابتدأ الصلاة العصر ثم قلبها نفلا يبقى لم يدخل الوقت في حقه وقت النهي في حقي إنما دخل يدخل الوقت النهي بعد السلام من الصلاة وتباح قراءة القرآن في الطريق هنا انتهى من أوقات النهي والتفريع فيها ويبدأ في مسألة تانية بيلحقها بصلاة التطوع وهي قراءة القرآن تباح قراءة القرآن في الطريق قال ابن إبراهيم التيمي كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق فإذا قرأت سجدة قلت له أسجد في الطريق قال نعم المسألة دي فيها موضوعين. موضوع الأول حفظ الوقت. الموضوع الثاني قراءة القرآن. نتكلم زرع عن حفظ الوقت. هنا تجد إبراهيم التيمي يحفظ وقته وق بشدة. إن هو يقرأ في الطريق. وكنت أقرأ على أبي موسى. وهو يمشي في الطريق كان يقرأ القرآن ويسمع لابي موسى وهو يمشي في الطريق. يعني عشان الأوقات وقت في المشي في الطريق أوقات ممكن تستغرق أوقات كتيرة يعني أنت ممكن لما بتيجي من بيتك لغات هنا تحسب دي بي أوقات بينية أوقات البينية ديت أوقات مهضرة بشدة يعني والناس بتهملها وفيها خير كبير جدا الأوقات البينية ديت ممكن الإنسان يستغلها في قراءة كتب أنت لما بتطلع من بيتك لغات ما توصل المسجد في الدرس بتاخد قد إيه؟ ممكن تاخد نص ساعة رايح ونص ساعة جاي كان بيتك بعيد يعني أو ربع ساعة كان داخل البلد ربع ساعة رايح جاء نص ساعة في الدرس نص ساعة ديت دي لو أنت ممكن تقرأ فيهم كتاب كان في بعض المشايخ كان لما بيروحوا الكلية ويرجع عامل كتاب خلص كتب حطوا في الشنطة أول ما يركب الترام أو يركب المواصلات طلع كتاب يقرأ فيه ويستغل الأوقات البينية أوقات انتظار أوقات... لازم يستغل أوقاته الأوقات البينية بتضيع ولازم الإنسان عنده فن في إدارة وقته يعني أنه هو يحط لنفسه جدول للمذاكرة والجدول ده يقسمه في أوقات الذروة النشاطه وأوقات أخرى يكون فيه كسلان يضع الكتب وينظم وقته بجدول بجدول زمني من أوقات من أول يصحى من النوم لغاية ما ينام ويحط الكلام ده بجدول ويتابع نفسه في الجدول ويحاسب نفسه وفي كتاب كويس اسمه إدارة الوقت للشيخ الدكتور إبراهيم الفقي كتاب جيد وفي كتاب أيضا اسمه دارة الوقت لدكتور طارق سويدان الاتنين دولة كتب قيمة والإخوة تستفيد من من حفظ الوقت بهذه الموضوع يكون الإنسان حريص على وقته ده أول, أول موضوع حفظ الوقت وده الكلمة اللي أنا قلته مش كفاية يعني. لازم الإخوة تبقى تقرأ في هذا الموضوع بحيث أن يبقى عندها خبرة في إدارة وقتها الموضوع الثاني قراءة القرآن هنا بيقول قراءة القرآن في الطريق الإنسان لازم يبقى عليه ورد ثابت في القرآن يوميا الورد ده مقسم إلى ثلاث أجزاء ثلاث أوراد ثلاث أوراد، أقسام قسم الأول ورد للقراءة قراءة القرآن نظرا من المصحف ده يثبت القرآن جيدا لأن قراءة من المصحف بتحفظ صورة الصفحة في ال في الذهن، فتجعل إنسان دائما متذكر أماكن الآيات، وينوي بهذه القراءة اكتساب الأجر، إن هو يختم، والختمة العلماء يعني لهم كذا حاجة ممكن شهر أكثر حاجة شهر ما يزودش عن كده، وأقل حاجة ثلاثة هو يختار بقى بينهم ممكن يبقى أسبوع وممكن أسبوعين وممكن عشرة أيام على حسب وقت الإنسان يعني وممكن عشان خاطر الوقت ساعات الإنسان ما يقدرش يقعد يقرأ ورده كامل في وقت واحد يعني ممكن الورد تلات أجزاء ده ياخد ساعة ما يستطيعش إن هو يقعد وما فيش وقت فراغ يقعد ممكن يجعله في وقت عمله ممكن يجعله في وقت فراغه وممكن يقسمه على الصلوات يعني لو, لو, لو, لو, لو أرى حزب بعد كل صلة أو بين الأزان والإقامة في كل صلة يروح المسجد بدري في وقت الأزان ويأخذ فضيلة التبكير إلى المسجد ويصلي ركعتين السنة ويقرأ الحزب بتاعه الحزب ممكن ياخد عشر دقائق للحافظ فلو ان بين الأزان والإقامة عشر دقائق ممكن يستغله في قراءة الورد كده ممكن يخلص ثلاث أجزاء في اليوم وهو من غير ما يضيع وقته في حاجة تانية الورد التاني وورد مراجعة مراجعة ما سبق من الحفظ يقسمه زي يكون ورد المراجعة ده يكون بعد الفجر يقرأ صفحة صفحتين يراجعهم أو ثلاث صفحات أربع صفحات على حسب بقى مراجعته لما يبدأ لسه بدأ في المراجعة هتبقى قليلة ولما يراجع كذا مرة هتبصت لقى الورد كبر فيراجع مثلا صفحتين ثلاثة ربع ربعين ثلاثة على حسب قدرته وعلى حسب قوة الربع بعد صلاة الفجر ليه؟ علشان يفضل طول النهار يبقى مراجعه في دماغه وهو ماشي في الشارع يسمعه وهو ركب المواصلات يسمعه وهو بيصلي نوافل يسمعه هتبص تلاقيه طول النهار ال الورد ده في دماغه فلما يجي يخلص المصحف ويبدأ فيه تاني هتبص تلاقيه سابت والصور الصعبة ممكن تستغلها في أنك أنت تخليها طول الأسبوع تقرأها يعني لو واحد عنده صورة صعبة زي صورة يونس مثلا يجي يوم جاي ايه مراجحها النهاردة مراجعه قوية وبكرة يسمحها من حفظه وتالت يوم يسمحها من حفظه ورابع يوم يسمحها من حفظه خمس أسبوع كامل كل يوم يسمحها من حفظه بعد السبع أيام حيتلاقيها حديد وفي الشرطين للشيخ يحيى الغوثاني اسمهم طرق إبداعية في حفظ القرآن ومراجعته أنا بصراحة لم أجد أنفع من هذه الشراط طرق إبداعية في حفظ القرآن ومراجعته للشيخ يحيى الغوثاني أنا يحيى الغوثاني مشهورين على النت طرق إبداعية في حفظ القرآن ومراجعته صرتندولت نفعين جدا، موجودين في على النت في أي حاجة اكتب بس طرق إبداعية وهو حيكملها، جوجل حيكملها، موجودين على اليوتيوب ونداء الإسلام موجود على جوجل انت اللي كتبتهم على جوجل هم هم نفعين جدا يعني أنا بصراحة لما حاولت إن أنا أدور على أنفع شيء في في هذا الموضوع لقيته هو جاب حاجات جديدة وطرق مفيدة ونفعة ومجربة يعني طرق عملية. في بعض الناس بيقولوا طرق خيالية يعني مش نافعة أما ده بيقول طرق وطرق كتيرة يعني ممكن خمسة وعشرين طريقة تختار منها طريقة طريقتين على حسب ما أنت على حسب وقتك وجهدك يعني فده القسم الثالث من الحفظ بقى اليومي ممكن تحفظ صفحة, ممكن تحفظ على حسب مجهودك ما تكترش على نفسك طول ما أنت بتقرأ القرآن وبتعمل ورد مراجعة ما تقلقش على الحفظ لو حفظت آية في اليوم يبقى أنت كده بتستفيد وبتزود آية في اليوم ما تحرمش نفسك أنك كل يوم تحفظ شيء هتنتهي لو واحد بيحفظ ثلاث آيات في اليوم هيخلص القرآن في قد إيه في خمس سنين لو بيحفظ خمس آيات هيبقى في ثلاث سنين يعني لو خمس آيات في اليوم يعني نص صفحة ثلاث سنين يعني قبل ما تخلص المعهد تكون ختمت القرآن إنت قسم ورد المعهد السبع أجزاء ونص على السنة هتلاقي لك في الأسبوع ربعين يعني خمس صفحات في الأسبوع يعني مش هتكمل اليوم يعني انت لو رجعت حفظت صفحة في اليوم لمدة خمس تيام ويوم الخميس والجمعة مراجعة الخمس صفحات هتلاقي نفسك ختمت مع مع المراجعة القديمة تحفظ تذكر تراجع وردك وفي طريقة اللي هي طريقة اللي مشهورة عن السلفة الحديث فيها ضعيف اللي هي مقسمة إلى سبعة تيام لطريقة فامي بشوق اللي هو ثلاثة صور وبعدين خمس صور وبعدين سبع صور وبعدين تسع صور تلت... 11-13 صورة ومن قفل الآخر كان ورد عن السلف ان هم بيفعلوها سبع تيام وورد عشر تيام وورد غيره على حسب العلماء ما بيقسموا وقتهم ولكن بأي طريقة مش هتفرق المهم تكون انت لك ختمة ثابتة متكررة وتستمر في قراءة القرآن ده الوقود اللي بيخلي الإنسان يحفظ القرآن وبعد فترة بعد سنين هتجد نفسك اصبحت متين في الحفظ والحفظ الرسخ مع المراجعة والمذاكرة وقيام الليل وطبعا أنا نسيت أقول إن اللي أنت هتذكره اللي أنت هتقرأه في الفجر وتراجعه طول النهار هتقرأ فيه وتقيم بالليل هتلاقي نفسك نشيط في قيام الليل أكثر الناس يكسل في قيام الليل من إيه؟ بسبب قلة حفظه لأنه هو مش حافظ ولما يجي يسمع من حفظه هو بيصلي يتتعتع كتير ويقف كتير ويتدايق وكده فيصلي الوتر ويكتفي بالحصرة وبعض الناس يقول لك لا أنا حصلي ويردي من القرآن فأنت ممكن تنتفع بالوقت دي. مش لازم ممكن يبقى تصلي بالليل بربع بربعين ما تكترش على نفسك يعني بس طول النهار تقراهم وتذكرهم عد بصت لنا آخر الليل نشيط إنك إنت ترجحهم قبل أن تنام فده أشياء نفعة يعني هنا بيقولت بحق رأت القرآن في الطريق هو عايز يقول يعني إيه إن مفيش مانع من الإنسان إن هو يقرأ في الطريق ولو كان يتلاها نعم ما إحنا قلنا في قسم ثلاثة الحفظ يعني ورده ورد قراءة يقسمه على الصلاوات عشان ما يكترش على نفسه وبعدين ورد مراجعة مراجعة ربع أو اتنين بعد الفجر يخلص الربع أو الاتنين التالت قسم الحفظ الحفظ ده ولو قاية يوميا ايتين تلاتة المهم يبقى فيه استمرارية وبعدين اللي انت بتحفظه بيخش أوتوماتيك في, الايه؟ في المراجعة والقراءة فبيثبت بالتكرار بتلاقي نفسك بيثبت ومع حدث أصغر يعني يباح القراءة قراءة القرآن مع وجود حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم لقول عليه رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن كان دائم الذكر وقراءة القرآن فالإنسان دائما يجعل القرآن في فمه دائماً يحط في دماغه في القرآن ودائماً يذكر الله عز وجل بقراءة القرآن وبمراجعة محفوظه ولو ركز في هذا الأمر سا... إن شاء الله سينتفع بهذا الأمر انتفع شديد ويأكل معنا اللحم ولا, يعجب ولا يحجبه وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة حديث الجزء الأخير ضعيف وحفظ القرآن فرض كفاية إجماعاً حفظ القرآن فرض كفاية إنما حافظ القرآن له فضل كبير اقرأ وارتقي وارتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية طب هو يقرأ كده ولا يقرأ من حفظه من حفظه ومن قراءته ومن يعني مش واحد كل الناس بتعرف تقرأ دلوقتي هيدل له مصحف ويقول له اقرأ فقراءة الإنسان يداوم على قراءة في الدنيا ويحفظ في الدنيا وغير كده إن هو الأهل لو حثوا أبنائهم على حفظ القرآن ممكن يعني لهم كرامات ويلبسوا تاج الكرامة يوم القيامة وحُل ويلبسون من الحلل وغير ذلك من ورد في فضل القرآن لا يمسه إلا المطهرون حدث أصغر لا قراءة القرآن من الزهن مش لازم ممكن يبقى حدث أصغر من الزهن أما من مس المصحف ذكرناه بكده أنه هو لازم الوضوء لا يمس القرآن إلا طاهر آه لو واحد فيه دم في فمه هل يجوز له قراءة القرآن ولا لا يجوز ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة يتعين حفظ ما يجب في الصلاة اللي هو الفتحة هي دي الحاجة الوحيدة الواجبة في حفظ القرآن وهي الفاتحة فقط على المذهب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على المذهب أصدع على إيه على المذهب ان في بعض المذاهب الأخرى لا توجب الفاتح إنما توجب أي حاجة تقرأها زي المذهب الحنفي اقرأ ما تأثر معك من القرآن لو قال الحمد لله رب العالمين بس كده تجزيه عند المذهب الحنفي ولكن الراجح ان الفاتحة متعينة في كل ركعة من ركعات الصلاة فرد إيه؟ هو إيه؟ حديث عهد واجب عليه أن هو يصلي يقرأ الفتحة، يحفظها لو أعجمي ومش قادر يحفظها دلوقتي ممكن يقرأ مكان الفتحة التسبيح والتهليل ذكرناها في فروض الصلاة بس أنا لأنا كنت عايز أقوله أن حفظ القرآن فرض كفاية بعض أهل العلم قالوا أنه فرض عين وده خطأ نعم؟ بيستدلوا بأشياء وقعية يعني يقولوا مثلا إيه الإمام دلوقتي بيخطأ ومحدش بيرده فيبقى فرض الكفاية مش حاصل هو ده خطأ تنزيل أصلا على الواقع خطأ ليه لأن مش فرض الكفاية بيحصل بالرد الإمام فرضنا إنه هو ما تردش الإمام ما تردش إيه اللي حيحصل يعني فرض الكفاية إنه هو يقوم ناس تعلم القرآن وقائم ناس ودلوقتي ما شاء الله دلوقتي ما اللي بيحفظوا القرآن والمراكز تحفظوا القرآن كان زمان كتتيب دلوقتي بقيت في مراكز تحفظ قرآن زي المركز المعصراء وغيره ويحفظك بقراءات كمان باب صلاة الجماعة تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك والأمر للوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى ولحديث أبي غرير مرفوعا أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر رجلا أو آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه ولما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته قال هل تسمع نداء؟ قال نعم قال أجب وعن ابن مسعود قال لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم نفاق كل دي أدلة على وجوب صلاة الجماعة على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا إلا ان الصفر في كلام لأن الجمعة لا تجب في السفر ولا على المسافر فيقص عليه صلاة الجماعة والراجح أن صلاة الجماعة لا تجب على المسافر إنما تجب عليه في حالة الحضر فقط وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى أقل للجماعة أن يصلي إمام مأموم ولو كان المأموم ده أنثى طب سؤال الأنثى دي ستقف فيه جنبه ولا وراه وراه حتى لو كانت زوجته حتى لو كانت أمه أنتم ذكرين صح. لحديث أنس بن مالك إن هو كان النبي صلى الله وسلم، وأنس خلفه هو واليتيم ووراءهم المرأة. المرأة دي كانت مين؟ أم أنس. فدل على إن المرأة تقف في صف وحدة. لو في مصلون نساء نساء مع بعضهم بقى يصلوا كلهم في صف واحد. لوحدها؟ حتى لو فهم صلى النساء ليه لا من أمت النساء تقف في, في وسط الصف لأن عائشة رضي الله عنها حديث صحيح لما صلت صلت تأم الناس صلت في وسط الصف وقال لها إمام مأموم ولو أنثى كلمة لو ولو في المذهب الحنبلي يدل على وجود خلاف قوي إن هل الأنثى تكون في الجماعة ولا لا؟ هنا رجح أنها تبقى في الجماعة. كان ممكن يقول وقلوها إمام ومأموم، آه ومأموم أو أو أنثى أو مأمومة أنثى. برضو إن للخلاف في ثلاث ألفاظ لو وحتى وإن الثلاثة دولت بيستعملها المختصرين دائما أو أصحاب المتون في الخلاف في الإشارة للخلاف. لو للخلاف القوي وإن للخلاف الضعيف وحتى للخلاف المتوسط يعني لو قال وإن كانت أنثى أو ولو وحتى لو كانت أنثى أو حتى حتى الأنثى كل ده يشير إلى وجود الخلاف إنما كلمة أو أو و مأموم وأنثى أو أنثى أو لفظة أو دي, دي لا تشير إلى الخلاف فممكن يستعملها أو يقول وأقلها إمام ومأموم ويسكت ويدخل في العموم الأنثى لحديث أبي, م... أبي موسى الاثنان فما فوقهما جماعة ده ضعيف وحديث مالك بن الحوارس وليأمكما أكبركما ولا تنعقد بالمميز في الفرض نص عليه لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس لا تنعقد بالمميز في الفرض يعني لا تنعقد الجماعة بالمميز في الفرض يعني لو في إمام ومأموم ده مميز يقول لا تنعقد في الفرط إنما تنعقد في النفل والراجح ده مذهب بالحنابلة إنما الراجح نهو تنعقد في النفل والفرط <تصفيق> ده إيه؟ لو ح... صلى لوحده محدش جيه حيتكتب حتكس... له جماعة لأنه هو ناوى الجماعة و... ويصلي لوحده هيعمل إيه بس؟ هيروح يجيب الناس من بيوتها إيه؟ يقفل ويمشي لا لا فتح المسجد اولى يعني يقفل المسجد ويروح صلي في المسجد تاني هنعمل ايه هنقول له يا حولا يمسك الميكروفون ويقول له يا حولا ولا قوه لله وان اليه راجعون طب نخلص الأول ودي اصل دي اسئله فرعية طب لا يصلوا وبعدين الحق الجماعة المسجد يبقى مفتوح ويتصل فيه أفضل من أفله وتسنوا الجماعة احنا قلنا لا تنعقد بالمميز في الفرض والراجح نحن تنعقد لأن عمر بن سلمة كان يصل بالناس وكان مميزا وكان إمام فبالك بالنواة يبقى مأموم وكان عنده سبع سنين وتسنوا الجماعة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الجار جاء في المسجد إلا في المسجد ده ضعيف قال ابن مسعود من صره أن يلقى الله غدا مسلماً فليحفظ على هؤلاء الصلاة الصلاة حيث نادى بهن وللنساء منفردات عن الرجال أيضا يسن أن تصلي النساء منفردات عن الرجال يعني النساء في حتة ورجال في حتة لقول ع... لفعل عائشة وأم سلمة ذكره الدار قطني وأمر صلى الله عليه وسلم أم ورقة أنت أم أهلا دارها دا حسن يعني منفردات عن الرجال بمعنى أنهم يكون في مكان منفصل عن الرجال أما لو صلوا مع الرجال فالسنة إن هم يكونوا خلف الرجال يعني زي مصلى العيد كده مثلا الحمد لله دلوقتي مصلى العيد الرجال في حتة والستات في حتة. إنما لو فرضنا في مكان وفهوش مكان للنساء مخصص هيبقى النساء وراء خلف الرجال لأن ده كان فعاد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وده دليل واضح على تحريم الاختلاط الأبدان من فعش الرجال والنساء يختلطوا في مكان واحد لأن ده مسجد وأشرف مكان وبيصلوا أفضل الأفعال القربات إلى الله عز وجل ومع ذلك يحرم فيها الاختلاط فما بلك بقى بالجلسات وال... وغير ذلك إنما في في أشياء مستثناء زي الطرق والمواصلات وصحن الحرم صحن الحرم يكاد يكون مستحيل موضوع الاختلاط ده فالإنسان يتقى الاختلاط ببدنه على قدر المستطاع والمرأة برضو تتحاشى ذلك حديث أم ورقة كان أم ورقة توم أهل دارها دارها يعني إيه؟ الدار في اللغة عن الحي بتجمع النساء بتوع الحي ويصلوا مع بعض فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليها رجل يؤذن ويقيم ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه وهم يصلوا فدل ده على فوائد إن النساء لا يقيموا ولا يؤذنوا إنما لو في رجل فيهم يقيم ويؤذن عشان لا إن المرأة ليست من أهل ارتفاع الأصوات وكدا. المفروض تخفض صوتها وليس من أهل ارتفاع الأصوات فأمهم امرأة اسمها أم ورقة كانت بتصلي وورد عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها كانت لما تأم الناس كانت تصلي في وسط الصف النساء كلهم صف واحد كم فيش مشاكل وحرم أن يأم بمسجد له إمام راتب فلا تصحي إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت يعني لو في إمام راتب يحرم على أي أحد أن يصلي إلى بإذن إلا أن هو الوقت يضيق هو هنا ده الشرط اللي قاله يضيق ال ال الراجح أن هو إلا أن يشق على المأمومين الانتظار. يضيق الوقت يعني إحنا لو بعد الظهر كده نفضل نستنى الإمام إن شاء الله قبل العصر بعشر داي لو الإمام ما جاش ما نصليش وطبعا فيه مشقة للناس إنما العبرة بأن إحنا نحدد وقت الوقت ده لو تأخر عنه الإمام وشق على الناس الانتظار يقوم المستخلف اللي هو الإمام أذن له إذن عام أنه هو يصلي مكانه في التأخير يقوم المستخلف مكانه والأفضل أنه يبقى فيه كذا واحد مستخلف يعني الحرم أسمع أنه هو له 36 إمام مستخلف بحيث أنه لو في إمام مش موجود يصلي غيره وساعات بيقسموه على بعض و18 مؤزن فالأماكن الكبيرة أو المساجد الكبيرة يكون لها أكثر من إمام مستخلف بحيث إن هو يبقى دائما واحد يصلي وواحد برضو سعد بيبقى المسجد ما فيهوش واحد يطلع ما يعرفش يصلي العجيب بقى إن تلاقي واحد ماقدم نفسه تحس إن هو بقى هيصلي يعني هو بيقدم نفسه وشايف إنه واحد أحسن واحد وما يعرفش يصلي ما يعرفش على القرآن طب أنت ما تعرفش على القرآن طلع تصلي ليه عجب والله يعني سبحان الله ده دليل على إن الإنسان فعلا ما يعرفش قدر نفسه فكر إنه نفسه أحسن واحد في الدنيا فدا يخليك دائما إنك أنت تحتقر نفسك لأنك أنت عارف إنك أنت تقيمت نفسك دائما خطأ، فأنت حقر نفسك وإهرب لأنك أنت عارف إنك أنت مش مش مش كف إليه، وحتى لو هربت وأنت عارف إنك مش كف إليها وقدمت ربنا هيعينك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه من طلبها لم وكيل إلى نفسه. فالإمامة والرئاسة وكده لا يطلبها أحد فإن طلبها الله عز وجل وكله إلى نفسه وده أول مراتب الخزلان عدم التوفيق وغيره إن هو يوكل إلى نفسه أما من دفع إليها دفعا فالله عز وجل يعينه عليها ويوفقه أذن لأنه بمنزلة صاحب البيت هو حق بالإمام ممن سواه لحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت لأن أبا لا يكره ذلك لا يكره ذلك الإمام يعني أو ضاق الوقت صحت لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم طب حديث أبو بكر لم يضق الوقت ولا حاجة دغاب استغ... النبي صلى الله عليه وسلم ذاب ل بين قومين فتأخر فأقاب الصلاة ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة يبقى إدراك الجماعة بإيه؟ بالتكبير قبل تسليمة الإمام الأولى ده على الراجعة بعض أهل العلم يقول لا بإدراك آخر ركعة بإدراك الركوع آخر ركعة ده قول آخر والراجح أنه هو بإدراك التكبير ده إدراك الجماعة إنما إدراك ثواب الجماعة غير إدراك الجماعة يعني ممكن يدرك التكبير يكبر قبل ما يسلم الإمام التسليم الأولى وهو يعني يناد ثباب عظيم بسبب استحضار الصلاة وممكن واحد يكون حضر تكبيرة الإحرام وهو قاعد بقى دماغه مش مركزة في الصلاة فإدراك الثواب الفقاء ما بتكلموش عنه لأن ده أمر قلبي إنما هو بتكلمه بإدراك الفعل فعل ده صحة الجماعة ولا لا. ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمئن ثم تابع يبقى لازم إدراك الركع بإدراك الركوع غير شاك ومطمئن يبقى لو دخل المسجد ولأى الإمام راكع وركع وهو مطمئن اطمئن في, في الركوع وغير شك إنه أدركه إنما لو شك إنه أدرك الركوع أحيانا يشك ليه لأنه لما بيقول الله أكبر لسه ملحقش يركع يلاقي الإمام يقول سمع الله ومن حمد هو عرف هو أدرك الإمام ركع ولا لا طب إمتى يطمئن أنه أدرك الإمام ركعا الإمام راكع في الهيئة وهو وافقه في الركوع ل لفترة تكفي قول سبحان ربي العظيم يبقى كده أضربك كده غ غير شك كده اطمأننا أنه أضرب الركعة المهم يوافق الإمام في الفعل يوافق الإمام في الفعل مدة سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ديات تقولها في سنينين يبقى لو أضرب الإمام في خلال سنين دول يبقى هو كده أضرب الركوع. لا كده لا العبرة مش بالتكبير أو الله وحمده. العبرة بهيئة الإمام. ماشي التكبير ده عشان يدل على يدل على على فعله للمأمومين. نمل الفعل هو الأصل. لا. لازم يطمئن لازم يركع ويطمئن إن شك في الطمئنان في الركوع يبقى الركعة دي تتعاد لحديث أبو رؤيا ورفعا إذا جئتم إلى الصلاة ونحن السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركوع الركعة فقد أدرك الصلاة وفي لفظ من أدرك الركوع أدرك الركعة وثن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه يسنل للمأموم أنه هو إذا دخل المسجد أن يصلي مع الإمام في أي هيئة كانت ده بعض الناس بتخش تلاقي الإمام ساجد يفضل واقف يستني هو مستقلب الساجدة يعني. وهو لا يدري لعل الساجدة دي هي اللي تنقذه من النار ويستقل الطاعات لعل الساجدة دي يعني لو أنت علمت أن الشيطان لو أنت سجدت الساجدة دي الشيطان يعتزل يبكي ويقول يا ويلة أمر بالسجود فسجد وأمرت في السجود ولم أسجد طبعا الأمر طبعا أنت لو دخلت في المسجد واستحضرت هذا الأمر هيبقى أمر عظيم وبعدين في ناس برضو تخش تلاقي الإمام ساجد وهو قاعد مستني السجدتين ويقوم كمان ده زمان الشيطان قوي وراه بيسقب رجله فرحان إنه هو مش ساجد ف. فالمفروض الإنسان لا يعني, يعني يسارع إلى الخير مهما كان الخير ده قليل ولكن يري لله عز وجل إن هو يحب الخير ويسارع فيه وأنه لا يتوانى عن عبادة رب وإن قام المسبوخ قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع ينقلب نفلا هنا مسألة بقى المسبوخ قام قبل تكبيرة الإمام الثانية قبل تسليمة الإمام الثانية اشمعنا الثانية ع الله نوري مذكّر الحنابلة عندهم إن الصلاة تنتهي بالتكبير الثانية معلش معليش أنا أسف بالتسليم الثانية عند الجمهور بتنتهي بالتسليم الأولى فعشان كده الحنابلة قالوا إذا قام قبل تسليمة الإمام الثانية يبقى كده خالف الإمام في هيات في هياته فتنقلب نفلا مش هنقول لا مش هنقول له مش هتبطوا صلاة ولا تنقلب نفلا يعني الفرض بتاعه بطل لأنه ما تبعش إمامه وصحت له نفل عليه هو يعيد الصلاة ثاني ومش حطبته صلاته خالص بقى يعني ياخد ثواب النفل لأنه لم لا الراجح إحنا قلنا التسليمة الأولى هي للركن والتسليمة الثانية مستحب لو قام قبل تسليمة الإمام الثانية تصحي صلاته على الراجح وعلى قول الجمهور يعني إنما هو أنا بوضح بس ليه الحنابلة قالوا هذا الفرع وإن أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة يعني صورة المسألة إن واحد دخل هو حرس على السنة السنة القبلية قبل الظهر فدخل لقى الإمام بيقيم الصلاة قال الإمام ده بل طويل شوي يعني إيه انا أنا حصل للسنة على ما هو إيه يخلص الفتحة الحق في الفتحة فهو هنا هنا كبر للنافلة بعد الإقامة لم تنعقد هو اللي بيصلي ده باطلة ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة طيب فرع تاني بقى وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة يعني فرضنا هو بيصلي السنة وأقيمت وهو فيها أقيمت الصلاة وهو في السنة يفهم؟ ما أنا هوضحه الأصل إن هو يتم الصلاة خفيفة خفيفة بمعنى هو درس بقى الأركان والشروط والواجبات يقتصر على قدر الفرد فقط. يقرى الفتحة يركع يقول سبحانه ربه العظيم مرة يقول سمع الله المحمد ربنا ولك الحمد يسجد يقول سبحان ربه الأعلى مرة يعني يقتصر على الواجبات اللي خدتها عند الحنب لها التشهد على قدر الله مصلي على محمد وسلم يعني بسرعة وخفيفة طيب فرضنا ان هو في لسه بيقول الله أكبر أقيمة الصلاة ولو أتمها خفيفة لضعت عنه. ده بقى بيصالف أبو سري ضاعط من عليه أول ركعة او او ركعتين فالافضل له أنه هو يسلم لأن إدراك الفرض اولى من إدراك النفل ويبقى يقضي يقضي الرواتب بعد الصلاة لان في في مساجد ما بتستناش يعني انت في بعض الناس اللي المؤذنين بينظر كده لغاية ما الناس تهدى من الصلاة ويقيم الصلاة لا ده واحد الـ الـ الوقت انتهى فحتى لو واحد لسه بدأ في الصلاة ينتظره حتى عشان يقدر يص يصلي خفيف فبدها من تقي المؤذن إن هو إيه يرى حل المأممين يعني لعله جي متأخر أو كده فانما لو حصل وإن هو أقيمت وأنت فيها فتتمها خفيفة لو أنت تقدر تستطيع كذا إنك أنت لسه بدأ واحد في الصف الأول وراء الإمام ولسه بدأ واحد متأني كده لا الإمام قاعد لا عارف يعرف يق... يصلي بالناس ولا عارف يسوي الصف لأنك أنت في وسط الصف فأنت كده عطلت الناس فمصلحة الجماعة أولى فتسلم وبعد كده تقضيها يعني لك إن شاء الله أجريها نعم بسلمه يخرجونها بسلم هو مخير بين السلام السلام أفضل والقطع يجوز له القطع لأنه هو بيبطلها طب ماش لا في الحالة دي يتسلى إحنا قلنا لإدراك الراك... الجماعة أولى لا. إدراك الفضل الجماعة أفضل من الفضل النفل خلاص نكمل بقى ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد والأولى فرضه دي قلناها بلكده يعني صلى في مسجد آخر ثم أقيمت الصلاة فيصلي والأولى الفرض والتانية النفل يتحمل الإمام عن المأموم القراءة قراءة الفتحة في الجهر في الجهرية بس لقوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصته قال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. يعني يجب الإنصاط في الصلاة في غير الصلاة يستحب الإنصات ساعات الواحد بيبقى ويشغل في شغله كده ومشغل إذاعة القرآن الكريم يعني يسمع قرآن ده جائز إنما المستحب فيه الإنصات الناس أجمع الناس يعني العلماء يعني. الناس تطلق على الناس يعني العلماء يعني أصحاب هذا الشئ يعني قال تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله واليوم الاخر ومن الناس يعني المنافقين أصحاب هذا الشان من الناس وإذا قرأ القرآن فانصتوا وإذا قرأ فانصتوا وبعدين الحديث بقى ساله القراء وسجود السهو يعني يتحمل الماموم عن الإمام سجود السهو ودي خدناه في سجود السهو إن ما دام في جماعه يبقى الإمام هو اللي يتحمل سجود السهو لو سها يصلي يسجد السهو الكل لو ما سهاش سقط سجود السهو عن الكل وسجود التلاوه برضو لو سجد الإمام يسجد الكل لو ما سجدش الإمام في سجود التلاوة لا يسجد الكل والأفضل في سجود التلاوة إنه هو يسجد في الأماكن المجمع عليها فقط انت عارف سجود التلاوة كان خمستاشر في عشرة مجمع عليهم وخمسة مختلف فيهم فالأفضل لو كان الإمام حصلا في الترويح إنه هو يصلي في المجمع بي بس يسجد في المجمع عليه بس المختلف فيه اللي هم الخمسة اللي هما صاد مختلف فيها والنجم 3 المفصل والحج 3 المفصل مش النجمة في المفصل نجم مختلف فيها 3 المفصل وطب ال3 المفصل اللي هم والانشقاق لا مفصل والنجم ال3 دولت مختلف فيهم و... وصاد مختلف فيها والحج تانية الحج ثانيه التاني... الحج اه الأخيرة في الحج الباقي كله مجمع عليه فلو واحد يصال إمام خصوصا في الفرض أو في الترويح يسجد في المتفق عليه والمختلف فيه يهمله يتركه يعني لأنه مختلف فيه ولعل واحد وراه لا يرى السجدة فبيحصل فيه خلاف بين الناس خصوصا في الصاد يعني صاد أشهر الخلافات والسطرة السطرة اللي هو أن يجعل إمام سطرة سطرة الإمام سطرة لمن خلفه فلو إن الإمام اتخذ سطرة كده عفى المأمومين كلهم إنهم يأخذوا سطرة فيجوز للإنسان هو يتحرك في وسط الصف ويسير أمام المأمومين. وفي حديث في ذلك أن حديث ابن عباس هو مش مذكور هنا. حديث ابن عباس في البخاري إن هو كان النبي كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار. وفي حديث آخر إلى غير سطرة. وكان يركب على أتان. فقال فدخلت في الصف, الصف وتركت الأتان تسعى وتمر بين الصف. فكانت الأتان اللي هي الحمار يعني. كان يسير أمام الناس في المصلة. فيجوز للإنسان هو يسير أمام المصلين في الصف. أهم حاجة الإمام. لو الإمام اتخذ سطرة بقت سطرة لمن خلفه. أو طفل يسير أمام الناس. بعض الناس بي... لا أمام الإمام لا. الإمام هو اللي سطرته سطرة لمن خلفه. لو المهلاف خص سطرة يبقى هو المسئولية الإمام هو اللي يتحمل عن المأمومين دعاء القنوط برضو يتحمله الإمام عن المأموم والتشهد الأول اذا سبق برقعة في رباعية سبق في رقعة في رباعية كده ايه هيصلي التانية بتاعته هتبقى إيه؟ فيها تشهد الأولى بتاعته يبقى فيها تشهد لأنه هو تسب رقع مع الإمام فالاولى بتاعته هتبقى فيها تشهد فكده الإمام تحمل عنه تشهد الأول وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية يستفتح يعني يقول دعاء الاستفتاح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت يعني في حيث شرعت الصورة يعني فركعتين الأوليين من الصلاوات في سكتات إمامه وهي سكتات الإمام يعني قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة ثلاث سكتات قبل الفاتحة يسكت سكتة خفيفة يقرأ فيها الإمام الاستفتاح ودعاء الاستفتاح ويتعوذ ويبسمل وبعد الفاتحة يسكت سكتة خفيفة الجمهور بيقول إن هو سكتة الخفيفة دي هي يقرأ فيها المأموم الفاتحة وبعد فراغ القراءة سكتة بسيطة يأخذ فيها نفسه قبل التكبير يعني بعد ما بينتهي من من قراءة بياخذ نفسه يعني مش سكتة طويلة يعني سكتة خفيفة حتى لا يصل القراءة بالتكبير طب نخ نكمل بس. نعم ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء يق فيما لا يجهر فيه ما تشاء لقول جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأولى ييني بفتحة الكتاب وصورة وفي الأخرىتين وفي الأخيرتين بفتحة الكتاب الصلاة السرية يقرأ فيها متى شاء يعني في أي وقت شاء قال في المغني والاستحباب أن يقرأ في سكادات الإمام وفيما لا يجهر فيه هذا قول أكثر أهل العلم نكتفي بهذا القدر الحمد لله رب العالمين